أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عن سين طاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات 119. وما في الأرض وهو العلي العظيم 110. فكاد السماوات يتفطرن من فوقهم 111. والملائكة يسبحون بحمد ربهم 112. ويستغفرون لمن في الأرض 113. ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه اولياء الله حفيظ عليهم وما انت عليهم بوكيل وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر امم القرى لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ وَلَهُ شَأْنُ اللَّهِ لَنَجْعَلَنَّهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً 111. ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير 112. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير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 وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَن أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَفَرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي مِنْهُمْ مَنْ يَشَاءُ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 يَسْتَعْجِلُ بِالَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُنَارُونَ فِي السَّاعَةِ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُنَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلاَلٍ بَعِيدٍ اللَّهُ لَطِيفٌ يده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الاخره ن زد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا اعطي منها وما له في الاخره من نصير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 وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُ الرَّحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُ الْحَمِيدِ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَ كُمْ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 تَزْرَعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَزَاءً غَيْرَ مَمْنُونٍ وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُم مُّحْسِنُونَ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَحْنِثُونَ ۚ ذَٰلِكَ التَّوْبَةُ الَّتِي عَلَيْهِمْ ۚ وَهُم بِآيَاتِنَا كَافِرُونَ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 111. فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين 112. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم, فأولئك ما عليهم من سبيل 113. إنما السبيل على الله الارض بغير الحق اولائك لهم عذاب اليم ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعد وترى الظالمين لن 119. يقولون, يقولون هل إلى مرد من سبيل 110. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون, ينظرون من طرف خفي 111. وقال الذين آلون الخاسرين الذين خسروا انفسهم وقال الذين امنوا ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم الذين خسروا انفسهم واهاليهم يوم القيامه الا ان الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم 121. Auliyah ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل 122. استجيبوا لربكم قبل أن يأتي يوم عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاءُ وَإِنَّ إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ منا رَحْمَةً مِّنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ إِلَٰهِي مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءٍ أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّ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 124. لتهدي إلى صراط مستقيم 125. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور